فضيلة الشيخ عطية يضع الإسلام شروطا للإيمان فهل المؤذن شروط ينبغي أن تتوافر فيه أو صفات يجب أن يتصف بها نعم من الشروط الأساسية للمؤذن أن يكون مسلما مميزا ذكرا كما يشترط لصحة الأذان الترتيب والموالاة بين كلماته ورفع الصوت إذا كان لجماعة ودخول وقت الصلاة إلا في أذان الصبح فمن نصف الليل وهناك شروط للكمال لا للصحة منها أن يكون المؤذن عدلا حسن السلوك عالي الصوت حسنه بالغا حد التكليف وطاهرا من الحدث الأصغر والأكبر فيقره الأذان من الفاسق ورديء الصوت ومن الصبي ومن المحدث حدثا أصغر أو أكبر وإن حصل في السنة والله أعلم